بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما كل شيء عنده بمقدار I oh. في الليل وسى تقوم عقبات من ذين يذئه ومن خلفيه يحفظون يحفظونه من أمر. وما لهم من دونه من وار هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا جئوس صالحا بقاد وارسم بحوض بيحمزي وما ذايك ورغم سنب وَمَنْ يُجَالِسُ الظَّالِمِينَ إِنَّهُ يَدْعُو رَبَّهُ بِالْغَيْبِ وَهُمْ كَافِرُونَ الحق والذين يدعون ومِنْ بِشَيْءٍ إِلَّا عِندَكَ وَاسْتَغْفِرْ وَهُوَ أَنْ وَكَرَهَ قول لله قل أَفَاتَقَضَ learning <sweeping> خلق فطر سبح الخلق عليم ونو لل Enzal Zalamina el Omim انك رب رب نور عليك يضرب الله الأنفس الذين استجابوا لربهم. جميعا ومثله ما عقول افتدوا به اولئك له Me on الذين يوفون به أرباب الذين يوفون بعهد وَلَا والذين صلبوا باتي الله ويربي واقام الصلاة واقام الصلاة.